الذين اتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون اذنناهم وان نفرئ قُمْ مِنْ غُمٍ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَلْحَقُ مِرْ بك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها تنبئ بالخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا نالله اعلى كل شيء وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مُنْزَلُ رَبِّكَ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 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتِ التَّنَفُّثُ وَلِوَجْهِكَ شَاطِرٌ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطوه لألا يفعلون لَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُم حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ عَلِمُوا وَلَمْ يَحِقَّ عَلَيْكُمْ وَلَا هُمْ يَسْتَهِزِئُونَ فَلَن تَنخُشَنَّ عُمًّا خُشْتَونِي وَأَنِي آتِ مِن نِّعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أَنَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وي اذكُروني أذكُركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ஐனு பிஸ் அம்ரி வன் சலன் இன் ந